تشتاق لي والظن ماني لك اشتاق والله يدري كم من الشوق فيني قل يا عسى ما هنكتب بين نفرق قل يا عسى ما تذرف الدمع عيني تشتاق لي والظن ماني لك اشتاق والله يدري كم من الشاق فيني قل يا عسى ما ينكتب بين الأفراق قل يا عسى ما تذنف الدمع عيني